صلاح الخير أحمد حلمي لأول لا مرة على نجوم بقبل صلاح الخير أنا جيت أنا جيت أنا جيت أنا جيت أنا جيت أنا جيت نورت البيت برا وجد بلا داعي وبقيت من ضمن العيلة عندي اللي حاف داعي وضع ريضة طويله صالت وصلتي خالت وخالتي ومعلق صورتي على الحيط أنا جيت en ik ga en ik ga het niet, en ik ga het niet, en ik ga het niet, en ik ga het en ik ga het niet, en ik ga مروان مجدي بالاشتراك مع الفنان الكبير حسن مصطفى موسيقى المقدمة والنهاية محمد يحيى كلمات أيمن بهجة أمر توزيع يحيى يوسف المخرج المنافس شيرين إبراهيم صلاح الخير بالإمتاج ماس ميديا برودكشن صلاح الخير تعليف مجدي الكتش إخراج حسين إبراهيم صلاح الخير برعاية فودفون تهاني. ايوة يا فاطمة فيه ايه الاستابراهيم سوا حضرتك موجود برا امشي واقوله ان حضرتك اجازة ومين اللي قالك ان انا اجازة انا رايح المصنع النهاردة مش معقول ياستهان ده حضرتك لسه جاين من الصف يعني حاعد اعمل ايه حازم وسافر برج العرب وياسمين حتسحى من النوم وتروح شغلاها والودي الغلبان اللي نايم فوق ده لوحده زنبه ايه يفضل قاعد كده البركة فيك يا دادح ما بيسمعش كلامي ومغلبني في الأجل والشر سليمان السواق راح يوصل البش مهندس. لما يرجع خليه جيب عمر المصنع أو يلعب مع البنات اللي عندي شكل كده استهانم مهمومة لي على حاجة تبسط عشان انبسط لك ايه نعم. اعمليلي عسير طماطب عبال ملبس يلا يلا بسلر موسيقى ايوه ايوه اللي بتخبط على الباب ايوه جاي اهو <متصفيق> ايه الغفله اللي انت عملها دي يا سيد على الصبح تفضل ادخل انت بتفتح الباب بنفسك ايوه يا اخي وايه المشكله يعني امال فين طن اعتماد وحضره الناظر <متصفيق> اللي بيزعق طول الوقت دول مش عارف اذا راح الشغل الساعة كام دلوقتي يعني تجيلها مش عارف هو انا كل ما اسألك يا على عالساعة تقول لي مش عارف يا اخي اشتري ساعة وخلصتني وانت كمان يا صلاح معاكش ساعة او لازم حد فينا يشتري ساعة مش ماقول حنفضل تيهين كده طول الوقت طب انت رايح فين دلوقت هروح اكمل نوم بقى طالما ما حدش عارف الساعة كام على رأيك لسه يا بادري وسع وسع خدني جمك خدني جمك اوكي بس اوعى تيلع الجزمة ريحة القوضة لسه من آه بس تعرف البيت ليه طعم تاني كده وهو هادي وجميل اغلط اغلط اغلط يا سيد كل اللي بتقوله ده حيوصل بالحرف الواحد لبابا عشان تبقى عارف حقوله انا قلتش حاجة ده حتى مم. البيت ملوش طعم من غير فطار طن يا صلاح. كده يوي. صلاح يا اهدي ماما يظهر كده الساعة جيلها احداشر لا متى يقلي قابليها بربع ساعة كده يا صلاح يا صلاح يا صلاح ايوة يا ماما جاي جاي جاي ايوة انا جاي اهو <تصفيق> جاي في ديت لي انا اه فريدة كويس انك زحيتين انتي فين بقيت دلوقتي الحقيلي يا سمير الحقيلي انا في مصيبة مصيبة وحدت علينا في اختي مصيبة في ايه يا فريدة العربية بتطلع دخل من بقها ومتحيق لي كده متحيقني ان الموتور بيتحارق طب انتي فين بالزبط انا عديتوا الرسم طب بقول لك ايه اقعدي جوه العربيه على نفسك لحد ما تصرف ماشي يعني بلاش اكلم ماما ولازمته ايه بس القلق ده طب اكلم ابن خالي ايه القرف ده ما قلت خلاص انا هتصرف يلا سلام ما حد لا ما تكلميش حد طب يلا يا تعالي بقى يا و... امم الفانوس الكبير قوي اللي انت جايباه ده كل سنة وانت طيب يا حبيبي الله يبارك فيك يلا يا صلاح انزل انت والواد سيد عشان تعلقوه على باب العمارة انا عارفة السكان اللي في عمارتنا دول مقيحين محدش فيه ما يجيب حاجة حاضر يا ماما هننزل بس حتى نشرب كوبايه شاي الاول ايوه يا طنط يعني هننزل نعلق الفانوس واحنا على غير الريق يا ابني يا سيد يا سيد انت ما فيش مره تغير ريقك في بيتكم اصل اصل ماما اتخانقت مع بابا ولمت شنطتها وراحت تقعد عند خالي <تصفيق> طيب يا سيد مش جب كت تروح معاها حد يسيب أمه كده في داخلة رمضان يا ماما دي عيلة مفككة أساسا إحنا ملنا أمه تتخنق مع أبوه أبوه يضرب أمه ده موضوع ما يخصناش وبعدين أنا وسيد مش فاضيين لمشاكل عليه دي إحنا غرنا شغل آه وركو شغل أنا بقى عايز أعرف إيه هو الشغل اللي بينك وبين الواد سيد ده الشنطة يا ماما الشنطة عايزين نوصل الشنطة لاصحاب يا أخي قطعوا الشنطة على أصحابها <تصفيق> ليه كده فيها إيه الشنطة دي اللي أنت حايح بها ريح جاي <تصفيق> الشنطة دي فيها مستقبل ازاي يعني يا ماما انا هفهمك الشنطه دي لو وصلت لصحابها انا حاطط فيها التصميم الهندسي العبقري بتاعي ساعتها هتضمني ان ابنك هيتعين في اكبر شركه مقولات في البلد طب يا ابني مش تقول كده من بدري جنيه قلت روح يا صلاح يا ابن اعتماد يا ابن قلبي في حقق لك اللي في دماغك وتعرف توصل الشنطة الشنطه يا مبروك <تصفيق> يا, يا صلاح الله يبارك فيك يا سيد ربنا يخليك الحمد لله <تصفيق> كده بقى يا معلم انت ضمنت تتعين في شركة الحريري طبعا يا ابني ده دعوه اعتماد دي دعوه موثقه وعليها ختم النسائي <تصفيق> هنعمل <تصفيق> ايه بقى دلوقتي احنا دلوقتي ندخل نريح شوية لحد ما ما بقى ايه ما تحضر لنا الفطار <تصفيق> <تصفيق> اه اقعد يا زفت انت وهو هنا على السفره لما حضر الفطار حاضر يا زهر يا سيد كان عندك حق البيت كان رايق وماما في الشغل انت بتقول حاجة صلاح؟ ابدا ده انا ببلع ريقي ده ده فاطمه ايه ده ده فاطمه ايوه يا سي سليمان هنا لا ده راح يوصل البشمهندس وابراهيم راح يوصل الهانم الله هي مش ماما عرفت انها هتروحي ومن في البيت يظهر كده انها شدت مع البشمهندس حازم وقالت انا ايه اللي يقعدني في البيت خلاص ما تعرفيش فين مفتاح العربيه بتاعتي ياه <تصفيق> ده انت بقى لكتير قوي مركبتهاش خلصي فين المفتاح ايوه ايوه افتكرت ده متعلق عند الكونسول استني دي اوعد اهو خدي اهو سلام مش هتشربي حاجة بعدين بعدين يا صلاح يا صلاح صلاح يا صلاح صلاح. ايوه ايوه ايوه يا ماما هو في حد يا بينادي بيقول يا صلاح يعني هو مفيش حد اسمه صلاح غيري في الشارع ده فيجي 800 صلاح في الشارع تحت ده تلاقي صلاح بادس اللي في العماره اللي جنبنا ادونس ايه ايه يا ولا انت؟ ده صوت حسين ابويا حسين حسين ابويا يا ماما يعني هو بابا هيسيب المدرسه ويجي يقعد ينادي عليا من تحت اوعى يا واد انت هو اوعى يا صلاح ايه ايه وجرجير ايه, ايه ولا صوت حسين حسين حسين يا. يا ماما يعني هو بابا المدرسة ويجي يقعد ينادي من تحت اوعى اوعى يا واد انت وهو انتو مالكمش لازمه خالص انا هطول لي من البلكونه ماشي روحي روحي خد يا انت السيد بقول لك ايه انا هنفطر ونزل على طول ها علشان احنا لازم نروح التجمع الخامس ايه التجمع الخامس يا عم اسكت بقى ده يا عم ما غير التجمع الخامس عشان تسلم فيها الشنطه يا عم احمد ربنا وما تنقش فيها لحسن بتكلمني من مرسى مطروح يا سلام ما تطلع يا حسين الله اقوى الصلاه عندك ايوه يا خويا ووزفت السيده معاه اهو متلقى حوياه خليهم انزلوني بسرعه يا سلام، يا زيد ايوه يا ماما انت بتزايك كده ليه ما احنا قاعدين وسمعينك اهو انزل لابوك شن معاه هشيل ايه؟ ايه ما اعرفش اهو شايفاه كده مع كرتونه كبيره حاضر حاضر قوم يا سيد يا سايد. يلا قومت اهو تفتكر بقى حضره الناظر جاب لنا ايه في الكرتونه ايه قلت ايه جاب لنا ايه في الكرتونه إيه آه, اه ايه قلت ايه تاني جاب لنا جاب لنا جاب اه انت حسبت نفسك معانا خلاص يا سيد ولا ايه ما تجيب شنطه تدومك وتيجي تعيش معانا احسن يا سيد كلام كنت عايز أفتح الموضوع ده طب بقى يا سيد على الكلام ده أفل.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 هاي سليمان هاي عمر ايه مفتوحة مفتوحه واي ايه على المفاتيح عشان عاوز اسوق شويه انا نفسي اعلمك سواقه بجد عشان تريحني شويه من السواقه ايه رايك انا موافق طب هتدفع كام هو احنا ما في بالنا فلوس لا لا لا طبعا ده انت صاحبي الانتيم بس ده يعني ما يمنعش ان يبقى في بينا كده مش انت لما علمتني اطلع بالعيبيه واايجع ميسدين عزمتك انتك على بيتزا ايوه بس انا النهارده نفسي في فراخ بني انا موافق وخمسة 45 جنيه الضريبه المرشديه هو انت ما بتشبعش زميته ايه المتجاز الجديد ده يا بابا ايوة يا حضرة الناظر هو القديم اشتكى ولا هو تبزير وخلاص يا اخي انت مالك انت يا بارد انت بيتنا واحنا احرار فيه في ماهنا اللي بشيل الجديد فوق دماغي وح وحتنزل القديم فوق دماغك برضه انت حترمي القديم يا بابا سهقة المتجاز القديم ابتدأ يهكع ومخلي أمه فانا قلت يعني ابو دخول رمضان أعمل هولها مفاجأة واجب لها متجاز جديد يا علي علي ولا علي ولا علي عشان تعمل لك المحمر والمشمر ده انت رفعت العيم يا بابا فعلا فعلا ده ده, ده انت تماغ كبير يا بابا الناظر تعرف انت أنا ولا هعبرك كأنك مش موجود معان أبدا بقول لك كالسا الله هاي بابا في موضوع كده كنت عايز اخد رايك فيه يعني تفتكر تفتكر ده وقت بناس بتاخد راي فيه يا بابا ده انا باخد نفسي بالعافيه يا بابا السله بس يا تيدي ادينا بنتسلى و... واحنا طالعين على السلم بنتسلى ده احنا بنتعذب ما ترفع من ورا يا سيد شويه أوه. طب أقولك أنا ايه انا هتكلم وانت قولي اه او لا ايوه ايوه نريح ونلعب ونلعب اللعبه دي اخرب بيتك اخرس انت يا زيد بقى يا راكه الصراحه اقفلك السطوح شقتين شقه تسكن فيها لما ربنا يكرمك كنت اتجوز والشقه التانية تعملها مكتب هندسي اه لا اه ولا لا انت هتحيرني معاك ليه يا بابا يا بابا انا قلت اه وسيد هو اللي قال لا, لا. تعرف انك واد اي ادب طول علي عجب فهمي حيث يا مرجه السعيد يعني يعني انت بصراحه قلت انت الفكرة عجبات ما ترفع من ورا شوية يا سيد المتجاز حيوها أيها بابا أوه. بس أنا, ما... أنا عايز أقولك حاجة هو أنت أصلا معاك تصريح مباني طبعا يا أبني أنا معاك تصريح لدورين كمان <تصفيق> لا لا بقى ده حضرة النظر واعي ما تخافش عليه هو فاضل كتير لسه عشق يا بابا لا, لا لا خلاص احنا وصلنا الحمد ناس نسيله بس بالراحة بالراح مش واش رجلي اه رجلي اه, حزب اه, اه, اه, اه, اه, اه ده اه ده يا حسين <تصفيق> جفتلك متجاز جديد جديد ستة شعلة ربنا يخليك ليا وايه كمان اسعال ذات كمان يا اعتباد ياسمين انت فين عملتي ايه انا في الطريق الصحراوي اهو ايه انت جاتي بنفسك كنت بقاتي اي حد من السوقين ما لقيتش ولا حد فيه عموما انا قدامي تقريبا نص ساعة وبكتير ربعا تبسوئي بالراحة ياسمين مش نقصين بقى مصايب انا كده كده قادة في العربية طب اوكي يلا باي <تصفيق> انا نسيت معاد الشنطة الصلاح الخير برعاية فودفود أنا جيت, انا جيت انا جيت انا جيت انا جيت طورت البيت انا جيت انا جيت انا جيت صلاح الخير منى والفتوح أحمد زيادة مجدي عبد الحليم جلال الهجرسي عبير توخي عاصم راف ميكساج عماد عثمان اشرف على الانتاج ماركو مراد صلاح الخير من إنتاج ماس ميديا برودكشن صلاح الخير تأليف مجدي الكوتش خروج حسين إبراهيم